آمين والكتاب المبين ان انزله في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر فقيم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 شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا نؤمنون أنا لهم الدكرى وقد جاء 124. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 125. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون 126. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وَنَقَضَفَتْنا قَبْلَهُمْ قَوْمُ فِرْعَوْنَ وَجَاءَ أَمْرُسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ ادْعُوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم ترمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون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 فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا موضرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تَبِعُوا عُيُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما داعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَنْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهِ إِنَّهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الله أكبر